بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزال فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إبكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا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 114. يكون معه نذيرا 115. أو يلقى إليه كنز أو تقول له جنة يأكل منها 116. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 117. أنذوا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 124. تبارك الذي إن لَكَ جعل لك ذَلِكَ من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قسورا 125. بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا 126. إذا رأتهم من مكان بعيد سَبْعًا لَهَا تَغَيُّرًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ سُبُورًا لَا تَدَعُنَّ يَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا سُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ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 114. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا القوما بورا 115. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا 117. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا رتوا كبيرا 118. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين حجورا وقد ان ما الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه يومئذ الحق للرحمن وكان يَوْمًا على الكافرين عسيرا ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا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 فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما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 وَهُوَ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا 110. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي مِنَ 111. وأنزلنا من السماء ماء بَيْتًا وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا ۚ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي يَوْمِهِمْ لِيَذَكَّرُوا ۖ فَبَاءَتْ سَمْعُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۚ وَلَوْ شئنا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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلُونَ نَسَبًا وَخِطَارًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا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 وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في شتة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا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 119. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما 110. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللوم مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعنيانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعينهم 124. وجعلنا للمتقين إماما 125. أولئك بِمَا الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما 126. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 127. قل ما يعبأ بكم ربي لولا